قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين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 وَيَبِنُوحِ هَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أ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 إلا مُفْتَرُونَ يا قومَ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوْنَ إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين